يخرج من بين الصلب والترائد إنه على رجعه لقابل يوم تبل السرائل فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الراجع والأرض ذات إنه لقول تصد وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا